بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. باب من ترك القراءة في صلاة في صلاته بفاتحة الكتاب. حدثنا ابن والشار حدثنا يحيى حدثنا جعفر عن أبي عثمان عن أبي هويرة. قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم المنادي أنه لا صلاة إلا بكراءة, إلا بكراءة فاتحة الكتاب فما ذات والحديث إثناء صحيح اخرجه أحمد في مسنده وغيره حدثنا التعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشان بن زهرة يقول ثنيث هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم صلاة لم يقرأ فيها امن القرآن فهي خذاج فهي خذاج غير تمام والحديث صحيح من مسلم ومسجديو والنسائي وابن ماجه ابتدأنا قتاده في سعيد وابن الصحي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن قبيع عن عبادة بن السامس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بساتحة الكتاب فصاعدا والحديث صحيحا رواه المسائي ومسلم حدثنا عبد الله بن محمد النسيلي حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن مقبول عن محمود بن ربيع عن عبادة النصانف قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الثيل فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بثقلت عليه القراء فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلط إمامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بساتحة الكتاب فإنه لا صلاه لمن لم يقرأ بها والحديث صحيح وفجر في حدثنا غبيع بن سليمان الأجي حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الهيكم بن حميد، اخبرني زيد بن واقد عن مفتول عن نافع بن محمود بن غبيع الأنصاري قال نافع أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصفية فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس وأقبل عبادته وأنا معه حتى فقطنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يكره أم القرآن فلما انصرف قلس العبادة سمعت فتكره بأم القرآن وأبو نعيم يجهر قال أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة قال فانتبثت عليه القراءة فلم صرف أقبل علينا لوجهه وقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقرآن فقال بعضنا إن مفرغ ذلك قال فلا وأنا أقول مالي ينازع القرآن ونازع وأنا أقول مالي ينازع يشون ينازعني نعم. نعم وأنا أقول مالي ينازع ينازع القرآن فلا تكره بشيء من القرآن إذا جمعت إلا لأم القرآن والحديث صحيح وإسناده حسن ورجال الوثقاف وحدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز عبد الله بن العلا عن مخطول عن عبادة نهو حديث الربيع بن سليمان قالوا فكان مقبول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح فتية الكتاب بكل رفعة سرة قال مقبول أقرأ بها فيما جهر به الامام إذا قرأ فتية الكتاب وسكت السرة فإلا لم يسكت بها لا لا أقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على كل حال والحديث من ضعيف لانقطاع مقبول الشامي لم يسمع من عبارة النصالة بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين هذه الأحاديث تجر إلى التذكير بشأن الصلاة فالصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها مبتلات ولها مشنونات علم ذلك من علمه وجهله من جهله وهم الكثير من أمة الإسلام وهذه المباحث شروط الصلاة اركان الصلاه واجبات الصلاه مبتلات الصلاه عرفت بالتتبع لنصوص الكتاب والسنه وبينها العلماء باجلتها وفي ذلك رحمه بمن اتى بعدهم ليقرا ويعمل تطبيقا عمليا فذكروا ان شروط الصلاة تسعة وان اركانها اثنى عشر او ثلاثة عشر وكلا اربعة عشر ركن وواجباتها ثمانية وكذلك لها مبتلاتها وسننها لا بد من تتبع هذه المباحث من طلاب العلم خصوصا ومن المسلمين والمسلمات عموما ولو أن يطبقوها تطبيقا عمليا وإن لم يعرفوا عدد الشروط بأدلتها والأركان بأدلتها والمرتلات بأدلتها فأوامل الناس لهم شأن وطلاب العلم لهم شأن آخر. ومن جملة الأركان، وهو موضوع البحث، من جملة الأركان برأة الفاتحة. أول ركن من الأركان تكبيره الإحرام، وتكبيره الإحرام صيغته معروفه التي لا تجزئ غيرها الله أكبر فلا يجوز تبديل هذا اللفظ ولو أدى المعنى فلا يجوز أن يقول الله أعظم أو الله أجل أو أقدر كل ذلك لا يجزئ لكن الله أكبر هذه هي الصيغة الصحيحة فإذا لحن فيها المصلي فلا يخلو إما أن يكون اللحن يغير المعنى او لا يغير المعنى فإذا كان اللحن يغير المعنى بطلة الصلاة ومن جملة اللحن الذي يجري على السنة العوام من المسلمين أو المسلمات إدخال حرف الواو بين لفظ الجلالة وكلمة أكبر كان يقول قائل الله وأكبر أو الله وأكبر هذا يبطل الصلاة لأنه معنى لا يجوز أتقاده والناطق بهذه الكلمة الغلط لا يعرف معناها وإلا فمعناها انك عطفت على لفظ الجلاله ما هو اكبر منه الله واكبر وهذا معنى فاحش فيجب التنبيه على المصلين سواء في افتتاحهم لصلاتهم او في الاذان او في الاقامه كل ذلك لا يجوز ابدا إذن النطق الصحيح الله اكبر مبتدا وخبر. وبالحلد اللحن الثاني الذي الذي هو مثل هذا من يمد الباء في اكبر الله اكبر مد الباء ألف بعد الباء يمد هكذا يبطل المعنى. لأن أكبر لحن يخل بالمعنى وهو اسم من أسماء الطبول فلابد من البيان والتنبيه عن الناس حتى يجتنبوا هذا اللحن الفاحش وألفان أخرى تجري على ألسلة العوام لقلة المعلم ولقله في السؤال منهم والطلب من طالب العلم ان يبين لهم هذه الالفاظ والركن الثاني قراءة الفاتحة وهي موضوع البحث وقراءة الفاتحة ركن من الاركان في كل ركعه سرية او جهريه فريضة أو نافلة لا تكم ركعة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وهذه الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع من أقوى الأدلة على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة إذا لم يقرأها المصلي قراءة صحيحة ما صحة صلاته؟ فقد يقرأ الكاري فاتحة الكتاب لكن قراءة غير صحيحه ومن قرأها وغير المعنى فإن صلاته باطلة غير صحيحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج. يعني ناقصه غير ثابت ومن اللحن الذي يخل بالمعنى ويفصل الصلاه في قراءه الفاتحه قراءه من يقرا الحمد لله رب العالمين بكسر اللام العالمين هذا ما صحت صلاته لأن العالمين جمع عالم والعالمين جمع عالم والعالم كل ما سوى الله والله عز وجل رب جميع المخلوقات من مخلوقات السماوات والأرض فمن قرأها العالمين بالفتح صحت قراءته، ومن قرأها العالمين فالدراءته غير صحيحة وصلاته غير صحيحة كذلك يغلط كثير من الناس في نعبد فيفتح الباء فيقول نعبده ياك نعبده وهذه الكلمة ليس لها معنى ولا تقبل الصلاة ولا تفاش حتى يضم الباء اي ياك نعبده اي نتوجه بالعبادة اليك وحدك دون سواك والمقصود أنه لا بد لكل مسلم ومسلمه أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة لا يلحلون فيها ولا يغيرون فتكون صلاتهم غير صحيحة ومن ثم غير مقبولة فلا بد من قراءة الفاتحة على معلم على الإمام ان كان يوجد إمام يحسن الفاتحه وعلى المدرس حتى يتأكد الإنسان من قراءة الفاتحة قراءة صحيحة لأنها ركن من أركان صلاته سرية وجهريه وبالتالي فالذين يقولون بوجود كراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد هم قولة بالدليل يتفق العلماء بأن قراءه الفاتحة في الصلاة السرية رسم في حق الإمام والمأموم والمنفرد في السرية باتفاق ويختلف العلماء في الصلاه الجهرية يعني الركعات التي يجهر فيها الإمام وخلفه المأموم فإذا قال الإمام بالين قال المأمومون آمين قال بعض العلماء إذا أمنى المأمون على قراءة الإمام فتكفيهم قراءة الإمام ولا يجب عليهم ولا يلزمهم أن يقرؤوا فاتحة الكتاب ويستدلون بحديث حسن من كان له إمام قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءه يعني في الجهرية وهذا الحديث وإن كان هو صحيح إلا أنه لا يقاوم الأحاديث التي هي اصح منه كحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا إن لنقرأ قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ونحو هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين وغيرهما. ما فالأخذ بوجود قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية وفي الجهرية هذا هو الحق ولا يتركها المصدر أبدا أما الإمام والمنفرد فلا خلاف وأما ففيه الخلاف الذي سمعتم ولكن أرجح الأقوال وجوب قراءه الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ فقرأ فاتحة الكتاب لا سيما إذا كان هناك سكتات للإمام فقرأ فاتحة الكتاب والا مسكت فاقرا فقرأ فاتحة الكتاب حتى لا ستع في محضور وتعرض صلاتك للنفس إذا, إذا انتهى الإمام من قراءتها هو يقرأ ولو كان يقرأ والماموم يقرأ يحذرها حجرا بس لا ينقص حروفها، لا ينقص الكلمات ولو قرأ الإمام عملا بهذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب عندك سؤال شو؟ يقول السائل ما رأيكم لمن يقول أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في قصه بن أم مفتوم فأذبه ربه أنزل عبس وتولى التعبير بأخطأ فيه سوء أدب لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء الذي لم ينزل عليه فيه وحي فياتي الوحي يأتي الوحي يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التي هي أقوم ولا يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتبه كما في سورة عبسان وسببها معروف عبس وتولى أن جاءه الأعمى او يدريك لعله يذكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى أما من اشتغل فأنت له تفدى الآيات السبب معروف أن ابن أم مكتوب الأعمى جاء ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه الفقه فقه ديني وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده من صناديد قريش وهو يحاورهم طمعا في إسلامهم لأن الأعيان والوجه في القوم إذا أسلموا وقبلوا الإسلام تبعهم الضعفة غيرهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في ذلك فأنزل الله عليه صدر صورة عبتا فما كتمها قرأها على الناس وأن الله وجهه للتي هي أقوم أما من استغنى فانت له تطدى أي تتصدى لمحاورته ولقائه وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها وهو ابن أم مكتوم وكان بعد ذلك إذا جاء ابن أم مكتوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بمن عاتبني فيه ربي فالتعبير بأخطأ الرسول أخطأ الرسول تعبير غير صحيح لكن إذا اجتهد في شيء ما نزل فيه وحي فإن الوحي يأتي إما يصحح ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهي أو نحو ذلك نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم وضع الإعلانات داخل المسجد إعلانات دعوية مثل محاضرات أو دورات لا حرج هذا من من وسائل الدعوة من وسائل الدعوة لا حرج أن تعلن يقول السائل هل مسألة تكفير المعين يلزم فيها توفر الشروط وانتفاء الموانع وهل هذا على اطلاقه أي كل من وقع في الكفر يعمل معه بهذه الباعدة من جاء ذكره في القرآن بالحكم عليه بالكفر أو الظلم أو الفسق على سبيل العموم يتبع فيه اسلوب القرآن قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتبت وكإخباره عن فرعون وطارون وهامان وغيرهم هؤلاء كفرهم الوحي بأحيانهم وبين مآلهم النار بئس الكرار وأما تكفر المعين شخص على قيد الحياة بأينه؟ فالسلف لهم أسلوب في من وقع في ذنب الكفر أو الشرك يقولون من فعل كذا فهو كافر وعمل كذا وكذا كفر وهذا أحبط لأن الكافر المعين يدخل في هذه الجمل من كان كافرا دخل في هذه الجمل ورأى أن الشافعي رضي الله, رحمه الله قال لمن جادله في القرآن كفرت بالله العظيم ولا يقولها له إلا بعد ما تبين له أن الكلمة كلمة كفر فالحاصل أن التعبير بهذا اللفظ من عمل كذا وكذا فهو كافر بعد أن يعلم الحكم أنه كافر من الكتاب والسنة وهذا العمل عمل كفر ويسرك التعيين فلان ابن فلان كافر وهو على قيد الحياة لعل الله يمن عليه بالإسلام فيقول من أهل الإسلام ومن أهل الجنة نعم أحسن الله إليكم يقول السائل في بعض الدول الأوروبية تؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد الساعة الثانية عشر ليلا وأحيانا يضرب الإنسان النوم وينام قبلها فهل يجوز أن يصليها قبل وقتها مع العلم أن المقيم فيها يدرس يعني مسافر. من شروط صحة الصلاه دخول الوقت ومن صلى صلاة قبل دخول وقتها فصلاته غير صحيحه وغير مقبوله فلا بد من دخول الوقت سواء في جزيره العرب او في اوروبا او في اقصى الشرق ووقت كل اجل بحسبه يعني الوقت في جزيره العرب يختلف عن الوقت في اوروبا ويختلف عن الوقت في الشرق الاقصى فلا بد من مراعاة الأوقات ومعيارها الشمس إذا زالت الشمس إلى جهة الغرب ذاك وقت الظهر وإذا كان الظل ظل الرجل كمثله دخل وقت العصر إلى أن يكون بثليه وإذا غربت الشمس فيارت عن الأنظار فذاك وقت المغرب وإذا غرب الشفق وغابت الحمرة ذاك وقت العشاء وامتد لا بد من دخول الوقت ولا يوجود لأحد أن يصلي قبل دخول الوقت مهما كان عبده نعم بالنسبة للكلام هذا يقول مع العلم أن المقيم فيها يدرس يعني مسافر. يقول مع العلم أن المقيم فيها يدرس يعني مسافر. ما دام هو يدرس فهو مقيم ما دام وهو يدرس فهو مقيم وإن كان من غير أهل البلد لأن من نوى الإطعام في بلد أربعة أيام ثم ثم فهو مقيم يلزم الصوم ويلزم الإطعام بالصلاة. يعني ما يصرجل؟ ما يصرجل؟ لا لا يبصر لا. يقول السائل ما صحة هذا هذا الحديث اختلاط ولا ماي رحمة؟ هذا لا أعرفه ما أعرفه هذا الحديث. وحديث اعمل للدنيا ك كأنك تعيش أبدا. وعمل لأخيرتك كأنك تنوت ولا هذا ليس بحديث شكمة حديث سهل سهل هذا شكمة من حديث لا يطع عند تسبيرة الإحرام إلى هذا جائز؟ لا ليس بجائز السنة رفع اليدين حتى تحاذي السبابتين فروع الاذنين والابهامين تحاذي المنكبين هذه السنة في أربعة مواضع عند تكبيره الإحرام وعند الرفع من الركوع وعند الرفع أو عند القيام من الجلوس الأول وعند الهوي إلى الركوع لمس نعم هكذا لا, لا يلمس الموشر قد يلمس ولكن يحاذي الابهام يحاذي المنكب والسبابتين تحاذي الاذنين هذه الصوره الصحيحه فاذا اراد هذه واحده عند تكبيره الاحرام فاذا اراد ان يركع رفع مثل الأولى اذا اراد ان يركع انتهى من القراءة ورد عد يركع رفع يديه هكذا وركع وهذه الثانية واذا رفع من الركوع كذلك فعل كما فعل في التكبيرة وهذه الثالثة واذا قام من التشهد الأول رفع ايضا وهذه هي الرابعة هذه الاربع المواضع مستفق عليها بين اهل العلم انها من السنن ليست من الواجبات من السنن المؤكدة نعم لا يلاحظ الإنسان الصفة الصحيحة الثابتة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع حاذا بإبهاميه منكبين وحاذا بالشباب كيف رؤى الأذنين ومتجها إلى قبلنا عما كده يقول السائل هل الوائل ابن العاص مات مسلما؟ هل الوائل ابن العاص مات مسلما؟ ما أدري الله أعلم ما فقم شهادة في الزور وما فصارتها؟ شهادة الزور من كبائر الذنوب قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وشهادة في الزور ألا وشهادة الزور وما زال يكذرها حتى قلنا ليته سكت لما أن في شهادة الزور مظالم متعددة فيها ظلم للمشهود عليه المهضون حبه باطلا وفيها ظلم لنفس الإنسان الذي شهد زورا كذبا ليقتطع مال امرئ مسلم أو يهريك دمه أو يجيس قرضه وفيها ظلم أيضا للمشهود له لحتى يدخل عليه الظلم واقطة هذه الشهادة فهي كبيرة من كبائر الذنوب وعلى الإنسان أن يتوب منها توبة نصوحا والتوبة منها أن يتحلل من من فشهد عليه زرعا وبوثانا إن كان في مال فليتحلل وان كان في أرض فليتحلل وإن كان في دم كذلك وهذا هو الواجب ولا تتم توبته إلا أن يتحلل إلا إذا لم يمكن قد مات مثلا المظلوم أو تعذر الوصول إليه فيدعو له ويذكره بخير بالذي هو فيه ويستغفر الله عز وجل ويتوب إلى الله الله أعلم يقول كيف سيتحلل سيخ؟ يعني يخبره بأنه ظلمه في بشادة فيه عليه يخبر أنه ظلمه، ثم يسعى في غضب المظلمة حتى تعود إلى صاحبها.